وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من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 أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء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 فراوغ إلى أهله فجاء أبعجل سمين فقربه إليهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز نعيم قالوا كذلك قال ربك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 سُوَمَةٌ عِدَّ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غِيْرَ بيت مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً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 والارض فرشناها فنعمل ما هدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله لا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواص به